اذهب إلى فرعون إنه ضغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى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 انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغضى ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك ظحاها اخرج منها ماءها ومرعاها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 وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى